بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 111. إنه يعلم وَمَا وما يخفى 112. ونعصرك لليسرى 113. فذكر إن نفعت الذكرى 114. سيذكر من يخشى 115. ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الكبرى 116. لا يموت فيها ولا يحيا رحمن رحیم هل أتاك حديث الغاشيا وجوه يوم يد خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغلق يسير راضيا في جنة عاليا لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونما لك مصوفة وزراب مبثوثا أفلا 124. وإلى الإبل كيف خلقت 125. وإلى السماء كيف رفعت 126. وإلى الجبال كيف رصبت 127. وإلى الأرض كيف سطحت 128. فذكر إنما أنت مذكر 129. لست عليهم بمصيطر 120. إلا من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 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بِعَادَ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ أَلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّفَرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ دِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ مَرْبُوكَ صَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لِلْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ 111. فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتين 112. ولا تحضون على طعام المسكين 113. وتأكلون التراث أكلا لما 114. وتحبون المال حبا جما 124. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 125. وجاء ربك والملك صفا صفا 126. وجيء يومئذ بجهنم 127. يومئذ يتذكر الإنسان 128. له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة يرجع إلى ربك راضية مرضية ادخلني في عبادي وادخل لي جنتي